باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين نحن في الأسبوع الأخير من الأربعين المقدس يعني بعد أكتر يوم في ختام الصوم مقصور في الجمعة في ختام الصوم يعني ختام الأربعين المقدس والأذوان اللي بعدها بيبقى أذوان الله وطبعا هذه الايام المصادفه صالحه جدا للتوه اللي ما يطوش في سبوه الاذان وعمره ما يطوش يحتاج لشحنه قوية ودقه قوية عشان تسر وهذه و وحب اني اأخذ معكم بعض تأملات في قطع سلاة النوم لانها سبع الاكتوبة اللي بيقول فيها المصلي هوذا انا عكيد ان اخف امانة ايام العادل مرعوب ومرشاعد من اجل قصر الجنوبي لأن العمر المنقضي في الثلاث يتسود بالدينونة لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن الثراس في القتل لا يصدح ليس في الموت من يصدر إلى أخر فعد أنا عكيب أن أقف أمان الديانة الآجل في يوم الدينونة لكن يريد كل واحد يقول لنفسه انا بقف امام الضيانة العادل في كل يوم وفي كل نحظة مش في يوم الديونة امام الضيانة العادل انا واقف قصة ربنا كل يوم وربنا شايف وشانع وعارف وواقف باله من كل اللي انا بعمله ولذلك جميلة جدا أبارت إيهية النبي لما قال حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه وكان بيقول الكلام ده هو في حياته هذا الأرض احنا مشروط ماذا أمامنا هذه الحقيقة ولا ننساها اننا واقفون امام ديان العالم وربنا بيحسب علينا كل كلمة وكل تصرف، وبتوضع في الاسفار الاسفار جمع السفر يعني كتب التي تعلم في يوم الدينونة زي ما يوحنا الرائي قال في ستر الرؤيا الصح 20 قال ان الموت قدم الناس اللي عنده وافشته اشهارا وافوسحة اصبار ودين للأموات حسب ما هو مكتوب في الاصبار يعني مكتوب عملنا بس نسكل في الكتاب الكويسة والوجه فانت تقول قبل ما اخش امام كيان العادل يريد اخش امام ضميري واخش امام حقيقتي، خصيص ويريد اشتله الى كلمة القديس مطريس الكبير احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليه بيقول هو ذا أنا, انا اقف امام الديانه العادله ما قالش هو ذا انا عسيت ان اقف امام الله الرحيم الحنين الطيب لا امام الديانه العادله في اليوم الاخير انا بقف امام الديانه العادله ما تقولش انا اقف امام الله اللي بقول عليه في المزمور 103 لم يصنع معنا حسب خطيانا ولم يجادينا حسب اعسامنا لانه من السلام ارتفع على الارض قوية رحمته على ساحتيه لبعد المجرب عن المشرق ابعد عنا معاصينا لا تا الديان العادل مش هيبعد عنك معاصيك هيحطها اعصابك ده. بيقول الله حد يموت واعمالهم سدعهم اللهم تدوه فما دم سدعهم يبا حتعب عشان كده بيقول في عبرانيين عشرة موقف هو الوقوع في يبي الله الخدس امام الديانة العادل انتهت فترة شفاعة السديسين وشفاعة الملايكة وانتهى فترة الحل والمسفرة وبدأ وقت الحكم والدينون ان اردت ان الله يمحو ذنوبك ولا تقف امامك امحوا جنوبك بالتوبة لأن ربنا بيقول عن التوبة اشفح عن اسنهم ولا اذكر خطياتهم بعد في ارمية واحدة عشرين اربعة وثلاثين وبنقول شو مزهور اثنين وثلاثين توبى للانسان الذي غفرت خطيصه وشكر زنبه توبى لانسان لا يحسب له الرب خطيص توبى لانسان لا يحسب له الرب خطيص ومن محطة قولس الرسول بهذه الاية قررها في الرسالة الى رمع الصحر بعض. بالتوبة لانسان لا يحسب له الرب خطيئة ازاي بالتوبة بالتوبة يمحو خطياتك بالتوبة لا يحسب لك الرب خطيئة بالتوبة لا يذكر معاصيك كأنها لم تحدث يبقى في الحالة لا تقف امانة ديان العادل مرعوب ومرتعب من حد الشرق الجنوب والنصف حياة في التوبة والتبة لا يبقيت في ضميره معلمنا وحنا في رسالته الأولى. بيقول ان لم تلومنا قلوبنا فلنا تقل انت قلوب قلوبنا لا تلومنا لما انتوب وتمحى خطياتك ان ما تبناش اه اعدامك انحوا خطيات وباعمال الرحمة لان بيقول بكتاب توبا للرحماء فانهم يرحمون وامحوا خطايات بان تصنع لك كنوزا في السماء امحوا خطايات قبل ان يغلق الباب لان في مرسل العزارة فيه واغلق الباب اللي كن بعد كداء الله خلاص الفرصة راح كويس ان الله اعطانا وعدا بمحو الذنوب وقال ارجعوا الي فارجع اليكم هؤلاء الذين محيط خساياهم هم من النوع اللي قال عنه الكتاب في الاسابة الى رميه الصح 8 اي واحد لا دينونة على الذين هم في المسيح يسوع الساجفين ليس حسب الجسد لكن حسب الروح اصبح شيء دينونة عليك لكن اللي ما يسوف شيء هو اللي يخاف من ذلك اليوم من رفضت ذلك اليوم مما فيه من خوف ومن خجل ومن انكشاف انكشاف حينما تفتح الأفكار وتكشف الاعمال والاسفار وكله ذلك اليوم اللي يبقى فيه يفرق البعض على اليمين والبعض على اليسار اليوم المخيف اللي يقول فيه الرب لا اعرفكم يوم الحرمان من الله على اي الحالات امامنا فرصة لذلك اللي بيقول توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة توبي قبل ان يجريفك السيارة توبي زي ما جات في قصة الابن الدرس ورجع الى نفسه يريد المفت يرجع لنفسه يريد الانسان اللي عايش في رسله يستيقظ وطوبى لمن يستيقظ مبكرا طوبا للذي ينظر الى الله ليس فقط الى رحمته وانما كما يقول الرسول في رمي 11 هو لطف الله وصرامته اللطف لك, لك ان تبطت في اللطف وانا فانت ايضا ستبطت علاقة ربطينك البشر في لطف الله وصرامته زي علاقة الانسان بالمرآة تبصت في المرآة وانت مقشر في العشورة مقشرة تبصت في المرآة وانت مبتسم في العشورة مبتسمة كذلك تنظر الى الله وانت تائب تجد امامة لطف الله تنظر الى الله وانت يرأنت الخطيئة تجد سرام في الله عجله. الله هو الله ولكن حسب حالتنا ليتغير الامر زي النلايك برضو ملاك الخيانة كان سبب فرح للمريمتين ولكن كان سبب رعب وخوف للجنود ملاك الفسح الملاك المهجد كان سبب فرح للذين رشوا دم الخروف على أبوابهم وكان سبب رعب للباقين من ابن الجارية التي تضحن على الراحة الى ابن سرعون كله في الملائكة ممكن تكون ملائكة للعقوبة ممكن تكون ملائكة للانقاذ افعاد حاجة في يوم الدينون الحرمان من الله وايضا احتقار الانسان لنفسه لما الناس احتقر واحد ممكن ما يهموش لكن اذا اختقر الانسان نفسه دي ما يقدرش يخرج منه دي اللي فيها صريح الاثنان التعب بدل ما نتكلم على الضينونة انت اتدأ الضينونة من الام حينما تدين نفسك ولذلك الفديث الأنبطني يقول إن دنا أنفسنا رضي الديان عنه يقول إن ذكرنا خطيانا ينساها لنا الله وإن نسينا خطيانا يذكرها لنا الله لذلك في كل ليلة في كل ليل قبل أن ننام نقول هذه العبارة توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكرة لان الثراف في القبر لا يسبح توب يا نفسي في اية عجيبة جدا جت في في سفر الرؤية عن الخاطئ ايزاليل بيقول ربنا اعطيتها زمانا لكي تجوب ولم تجوب تقضى الله قد اعطاك زمانا لكي تجوب على رأي واحد قال ان سكان الجحيم كلهم يتمنى كل واحد منهم لو كانت له دقيقة واحدة من الحياة على الارض لكي يقدم فيها ذوقا وان ترى لنا عافيتك لكي تدعو الباب لم يغلق بعد فلا تكن مثل العباد الجاهلات اللائي اتينا بعد فوات الفرصه وقالوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا داعة الفرس نشكر ربنا ان الجاد مفتوح اكتهت انك تتوب ولو في الساعة الحادية عشر من النهار اكتهت ان تتوب ولو مع اللص اليمين في اخر ساعات حياتك ما تضيعش يومك اليوم الضائع من حياتك لا تستطيع ان تسترجعه انتهى راح انا حزين على الناس حتى الناس بريدوه. اللي مريدوه اللي بيقول بيقوله واحد يضيع نص عمره في الخطيئة والنص التاني في البقاء على الخطيئة لا أصعب منهم اللي يضيع نص عمره في الخطيئة والنص الثاني بيرتكب خطيئة أخرى. يعني اللي اللي اللي في النص بيبكي يحلو أصعب. ذكره وأحدث من عتم التفكير. لناس ما عقيدته نفسه اما لان هذا الانسان بار في عينيه نفسه يعني واثق من انه انسان كويس واما انه هو ما بيحاسب نفسه واما انه لما بيحاسب نفسه بيبرر ذاته ويجيب لنفسه اعذار وإما أن مقاييس الروحية غير سليمة لما تكون المقاييس غير سليمة ما يشعرش الإنسان بخطيسه مقاييسه غير سليمة هو يكون إنسان غير مدكق عشان كده ما بيحسش نفسه وما بيراش إنه خاطئ وما بيفكرش أن يريد تكون زي داود النبي اللي في كل ليلة بيبلل فراش وبدموعه يريد تفكر العبارة الموجودة في صلاة نص الليل اعطني يا رب يا نبيا دموع كثيرة لما اعطيتش القديم للمرة الخاترة في بعض الرحبان يقول اعطيني يا رب اتوبة نقية اعطيني غفران خطية اعطيني ان ابيع دموع كثيرة شخية كما اعطيه في الخليم للمرأة الفاسعة وفي ناس يمسكوها ويفصلوها لذا الما يبكي على خطيات يقول لي يبكي على كذا وعلى كذا وعلى كذا, كذا. انتوا دخلون على الاسبوع الان الحدد دي ألاح عليكم في دور الألام طل لنفسك إن لم تتوبي في القديم توبي الآن اطلب التوبة قبل أن يطلبك الموت اطلب التوبة قبل ضياء الفرصة اطلب الطوبة قبل ان يضيع تأثير زيارة النعمة كل انسان بكيله زيارة النعمة في زيارة النعمة يحب يطوب يحب يتغير يحب يسطلح مع ربنا زيارة من زيارات النعمة انه استغلهاش واكد بضع منه الزيارة فيطلبها ولا قد صح انت بتفيق بالليل وتقول نام يا نفسي ما ادومك في الارض ساكنا ليه يعني رقمها ضاع منك نك ساعات النهار ضاعت في المشغليات وضاعت في المعطلات وضاعت في العمل وضاعت في الحديث مع الناس ضاع ان دعت منك ساعات النهار بقيت امامك ساعات الليل عشان كده المزمور يقول في الليالي ارفعوا ايديكم ايها السديسون وبارك الرب يبارككم الرب الذي صنع الصناع والأرض في الليالي ارفعوا ايديكم وبارك الرب للأسس أيها الأخوة الليالي دي اللي هي مخصصة للرب بعد سمعة الليل بعد سمعة الليل أصبح الليل بتاع الملاهي بتاع العبد بتاع الأغاني بتاع الناس بتوع المتحة اللي يقول يا ليل يا ليل ايه يا ليلي يا ساعي المطعم يا ليلي اللي بعد سمعتك ماري اصحاق يقول الليل مفروض لعمل الصلاة الليل اللي بيقول فيه داود النبي لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سريف راشد ولا أعطي العيني نوما ولا لأكثان نعاسا ولا راحة لصدري إلى أن أجد موضعا للرب موضع للرب في قلبه وفي فكره في حياته ده الليل لذلك إذا استطعت أن تكسب صداقة الليل يمكنك ان تسلك صلاه الصلاه النهار تكسر صداقة الليل يعني تكون ليك علاقة بربنا في الليل عشان كده بيكون الحقيقه نفسك من رقابه كسول وصبر راي مخلص في ثوبه لا تزيد عدد خطاياك ايه انسان له من الخطايا ما لو وزع على سكان العالم كله لكل واحد الفحص الخطايا اللي عنده من الشريطة لو هوت على اهل العالم لكل واحد الفحص ما شي توب يا نفسي وتعلى كده قل توب يا نفسي وتعلم تتوب زي ما الابن الضال الآن الان اقوم وهرجع الابت وراح ايضا رجع الابت لان الثراف صبر لا يسبح ما فيش توبة بعد الموت بعد الموت بيكون اغلق اللاب التوبة تكون الان ونحن في الجسد ونحن في هذا العالم الجادي الانحاضي من رقاة الكسل وتدرعي المخلص بالتوبة يتوب الانسان يعني يكره الخطيئة يعني يعدل موازينه يعني تكون له الحواس ومستيقظة قلبه يرجع الى الله بيقول اصهره لقل لا يأتي لغسة سيجدكم يواما انا عملت لكم كتاب عن الصهر الروح ياردت اروح <تصفيق> لان لما بيقول للنفس استيقظي ما يقصدش الجسد بس يستيقظ بالليل الجسد يستيقظ والروح تستيقظ الجسد يكون سهران والروح تكون سهرانة القديسون كانوا يعيدون للليل كرامته القديسون كانوا يعيدون للليل كرامته زي القديس أرخانيس لما كان بيطهر طول الليل بيعيد للليل كرامته زي الانباك شوي لما كان بيربط شعره حتى اذا ادركه النوم يشتاد بهجوم الناس اللي اللي كان الليل للصلاة احنا يعني اوقات كتيرة صلواتنا تكون طلبات ونعاتب الله لأنه لم يعطنا بينما ينبغي أن نعاتب أنفسنا أننا لم نعطي الله أجزاء من وقتنا أن كنا لم نعطيه النهار فلنعطيه الليل ويبق نفسك وقل لها انحاضي من جفاف الكلسة وقوم زي مقامات العظار الحكيمات وكن حارا بالروح اتصدر الله